صلاة القيام عثاب الله استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إني كفرت بما اشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 و الَّذِينَ الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله أكبر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 ألم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها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 وَمَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَجَنُ بَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ النَّأْضَلَنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي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 ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون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 فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل